قال ربنا وشروه بثمن بخس دراهم م ع د و د ة يعني يمكن جمعها في اليد لا ت س ت أ ص ي على العد يمكن أ ي احد يعدها وشروه بثمن بخس دراهم م ع د و د ة وكانوا فيه مع هذا كله من الزاهدين من الزاهدين ل أ ن ه م وجدوه لقيطا التقطوه لم يتعبوا لم يبذلوا جهدا ف ي هذا ه من باب ومن باب آ خ ر حتى يمضي حتى يمضي قدر الله في خلق العوائد في ق ص ة هذا النبي الكريم قال ربنا وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين بعد ذلك قال الله وقال الذي اشتراه من مصر ل ا م ر أ ت ه أ ك ر م مثواه عسى ان ينفعنا أ و نتخذه ي ولدا وكذلك مكنا ليوسف ي ا ل أ ر ض يتبو منه حيث يشاء والله غارب على أ م ر ه ثم قال ربنا بعد أ ن قال والله غالب على أ م ر ه قال ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون هذه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون تحتمل معان ي ع د ة لكن من أ ع ظ م ه ا لا يعلمون مكانه ة يوسف عند ا ل ل لا يعلمون مكانة يوسف عند الله ماذا يستفيد المؤمن إ ذ ا أ د ر ك هذا العاقل لا يبالغ في ا ل خ ص و م ة مع أ ي مسلم ف إ ن ك لا تدري عن مكانته عند من عند الله لا يبالغ في ا ل خ ص و م ة مع أ ي مسلم ل أ ن ك لا تدري ما مكانته عند الله كما أ ن منها أ ن كثيرا من الناس يحيون يعيشون ي أ ت و ن المساجد يغضون على الحرمين ربما أ ع م ا ل ه م أ وظائفهم أفعاء و أ و مهنهم و ض ي ع ة جدا ربما كما في الحديث في طمرين لا يعبا بهم أ ح د ولا يجلهم أ ح د ولا يؤتى لهم إ ذ ا دخلوا مجالس ب أ ي إ ك ر ا م وهم لهم المنزل العظيم عند من عند الله فمن عظم من أ ه ل الدنيا سواء كان مؤمنا أو ك ا ن فاجرا فان التعظيم الذي ناله قطعا سيذهب كان مستحقا له شرعا او كان غير مستحق لكن ما الذي يبقى المكان عند من فهذا نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله من بئر مهجوره الى ايدي سياره الى سوق النخاسين الى ان يسام عليه من يزيد و لا يبلغ ثمنه الا دراهم معدوده ثم يحمل على أ ن ه رقيق في قصر عزيز مصر وهو عند الله قد كتب الله له من قبل أ ن يكون نبيا صديقا وكتب الله من قبل أ ن ق ر آ ن ا سينزل على قلب أ ك ر م رسول محمد بن عبد الله و أ ن من هذا ا ل ق ر آ ن س و ر ة ك ا م ل ة عنه اسمها س و ر ة يوسف العاقل يدخل له عملا صالحا عند الله حتى يدخر الله له عطايا يوم, يوم يلقاه